بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث غاشيه وجوه يومئذ خاشعه اذًا خاشع عامله نصب تسلانا رحاميا تسقى من عين امنيه ليس لهم طعام الا من ضرير لا يسير ولا يغني من جوع وجوه من عاليا لا تسمع فيها لا ضيه فيها عين جاريان فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصوفه وزر بي ممتوتم افلا ينظرون الى الابل كيف خنقت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 سَيَعَذِّبُ اللَّهُ مُنْعَذِبَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ والليل إذا يسع هل في ذلك قسم لدي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 ان ربك ند المرصاد فامما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وامما اذا مرتلاه فقد ور عليه رزقه فيقول ربي هَلَمَا كُنَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا للا اذا دكت الاض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وسي ايومئذ بجهنم يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى